تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبذ صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا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 119. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون 111. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، فما للذين كفوا قبلك مهتدين عن اليمين وعن الشمال عزين؟ أيط مع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم؟ كلا، إن خلقناهم من ما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إننا لقادرون إننا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمبسوقين.